ورد فين وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.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 إذ يوحى ربك إلى الملائكة إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر الرعب فاضبوا فوق الأعناق واضبوا منهم كل بنان ذلك بأنهم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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وَمَيْلٍ هم يَوْمَ إِذِ الدُّبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا الْقِتَالِ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَهِ فَقَدَ بَأَىٰ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ومأواه جهدا مو وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء أم حسنة إن الله سميع عليم ثالقم وأن الله مُهِنُ كيد الكافرين تستفتحوا فقد جاءكم الفتح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 كرو إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمًا نَصِير فَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ولذي القربا واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدينا يوم الفرقاء يوم التقى الجمعان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 لِيَهْلِكْ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيِيَ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 فقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وأطيع الله ورسوله ولا تنزعف تفشل وتذهب ريحكم وصبروا وصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بتر ورئ الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم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 وأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم فدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم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 الذين عاهدت منهم ثم ينخضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تخافن من قوم خيانة فمن بذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحب سبا الذين كفروا سبقو إنهم لا يعجزون وأعدو لهم ما استطعتم من قوته ومن رباط الخيول ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم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 وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله, ألفين بإذن الله والله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 اللهم الله غفور الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى علم الله في قلوبكم خير يأتكم خيرًا. يؤتكم خيرا. يأتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله أفور الرحيم إن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكنا منهم والله عليم حكيم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 وَإِنَّ أَصَالَ صَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ